Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Alf lam mim. Qulibet el Rum. Fi adna al-Ady. Vahm min bagdi qalbihim se yulibun. Fi biddi sinim.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 وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها و جاءتهم و جاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 مِن آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنشُرُونَ وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل مِنَ السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَمَا أَتَيْتُم مِن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُضَعِّفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ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 ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانفروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله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 ومن آياته أن يُبْسِلَ الرّياح مبشّراتاً وليُذيقكم من رحمته وليُذيقكم من رحمته وليتجرِي الْفُلْكُ بأمره وليتبتَّه من فضله وليتبتَّه من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرمو وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 فيوم إذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولإن جئتهم بأية لا يقولن إن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فصبر فصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون